ران في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا انفصام لها والله سميع عليم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 يخرجون من النور، يخرجون من النور إلى الظلمات، أولئك. كأصحاب النار هم فيها خالدون